الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعين بك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، سبحانك لا نحصي ثنا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله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 أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مريرا تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كضحاها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ودريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم ولم يغير ولم يبدل إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله نوصيكم جميعا ونفسي بتخوى الله جل في علاه اتخوا الله ربكم وَالْزَمُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَاحْذَرُوا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهِ تقوا الله ربكم وتمسكوا بدينكم وأدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم تقوا الله ربكم وأقيموا صلاتكم وأدوا زكاتكم وحجوا فرضكم واحفظوا فروجكم وصلوا أرهامكم وبروا آباءكم وأمهاتكم وأحسنوا إلى جيرانكم وكفوا أيديكم وألسنتكم عن إخوانكم اتقوا الله ربكم احذروا المعاصي والذنوب والابتداع في دين الله رب العالمين وكونوا على نهج السالفين وعلى سبيل السلف الصالحين تكونوا من الناجين في الدنيا وفي الأخرى عباد الله المؤمن في هذه الحياة لا يسلم من التعرض للفتن والفتن تطل برأسها بين حين وآخر بأساليب متنوعة وتتقمص أثوابا مقنعة والفتن التي يتعرض لها العبد إما أن تكون فتنة الشهوات وإما أن تكون فتنة الشبهات وفتنة الشهوات تهدم الأبدان وأما فتنة الشبهات فإنها تهدم الأديان ولا يشك عاقل أن فتنة الشبهات أعظم فسادا وأشد خطرا من فتنة الشهوات يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنة فهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا به وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا به في إنكار الفواحش والظلم والعدوان تأمل وبالغوا في ذلك أي في إنكار البدع والتحذير من المتبعة بالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشبد ذكر ذلك رحمه الله في كتابه المدارج ومعلوم أنه كلما لبس الضلال لباس الدين والتقوى فدره أصعب ومواجهته مئنة وهي في ذات الأمر لعموم الناس فئنة إذ أن البدعة والضلال لبست لباس التقوى والدين والورع أما الربانيون من أهل العلم الذين أنار الله رب العالمين بصائرهم وينفذون ببصائرهم إلى ما وراء ومن الله رب العالمين عليهم بالتمسك بالنصوص الشرعية والآثار السلفية وعظم النص والأثر فهؤلاء بعون الله وحمده وتوفيقه بمبعدة من الوقوع في هذا الانحراف والضلال إذ أن توفيقا رب العالمين لهم ملازم بما أظهروه من التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد وسؤال الله رب العالمين الثبات والهداية والرشاد وأن يبصرهم بالحق وأن يثبتهم على الدين الصدق يقول الشوكاني رحمه الله وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المتبعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل فيا لله العجب إنه لكلام عجيب وقول غريب هذا يقال منذ أزمان مضت فلا يقال في هذه الأيام حتى يتهم قائل هذا الكلام بأنه كذا أو كذا إنه كلام قديم يقول هذا الرجل الشوكاني رحمة الله تعالى عليه تأمى الكلامة وانظر إلى ما يتهم به أهل السنة اليوم تجد أنها سنة أهل الباطل في الرد والتشنيع والتشهير على أهل السنة منذ قديم الأزل فليس هذا بجديد يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المتبعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل منهم هم أهل الملل من اليهود والنصارى وغيرهم أهل البدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام مفسدتهم أشد من مفسدة ما يدعو إليه اليهود والنصارى إن هذا لأمر عجاب وهذا ما يخرر اليوم فيقول القائلون لجهلهم ولغفلتهم ولمبتلو به من الفتن التي أحاطت بهم تحذرون من هؤلاء ولا تحذرون من اليهود والنصارى إذا فهمت كلام الأئمة معترض بهذا الاعتراض وأسمع لما قاله أئمتنا رحمة الله عليهم قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه متابعة فإن المبتدع ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه يظن الظان أن المبتدع يعرف أنه مبتدع يظن كثير من إخواننا ممن زلت بهم القدم وسلموا دينهم للرجال من المشاهير أن كل مبتدع يعلم أنه مبتدع هذا ليس بصحيح فإن كل مبتدع يظن أنه سني متبع وأن من يخالف ويعارض ويحارب ويحذر منه هو المبتدع فأما الكلام الشوثاني فإن المبتدع ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويطبقون الشريعة ويريدون إقامة الدولة المسلمة هكذا يقولون ينصرون الدين ويتبعون أحسنه قال الشوكاني رحمة الله عليه وهم على العكس من ذلك والضب لما هنالك. فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم أي فلا يزال أهل البدعة ينقلون من يميل إليهم ومن يتبعون أهويتهم وبدعهم ينقلونهم من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجونه منه وهو يظن أنه منه في الصميم يظن أنه في الدين وعلى الصراط المستقيم وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم فيا سبحان الله وتأمل القوم من أول أمرهم إلى ما هم عليه اليوم ينتقلون من هوة إلى هو ومن شنعة إلى شنعة بل إن ما يقولونه اليوم كانوا في أول الأمر ينشرونه ويقولون لن نقوله ولن ندعو الناس إليه ونحن على حذر وفطنة من الوقوع فيه ولكن ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا ومن اتبع هواه في بادئ الأمر فغسل يديك منه وكبر عليه أربعا فإن الأمر يبدأ شيئا يسيرا يسيرا ثم يصل إلى ما وصل إليه اليوم فتراهم يتصارعون ويتشاكسون ويتناقرون كتناقر الديكة ويتناهقون كتناهخ الحمر حتى أسقطهم الله من أعين الناس وأبى الله إلا أن يذل من عصاه لذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يجتهدون في كشف عوار المبتدعة أكثر من اجتهادهم في بيان ضلال أهل الإلحاد والملل الأخرى تأمل شيخ الإسلام ابن الخير شيخ الإسلام ابن كيمية وقبل ذلك الإمام البربهري والإمام اللالكائي تأمل إمام المحنة الإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله انظر ما الذي رفعهم وأعلى شأنهم وجعل لهم قدرا وشأن تأمل الإمام أحمد كان إمام أهل العراق ولما وقعت الفتنة خرج منها وصار إمام الدنيا بأسرها وتأمن ذلك عند كثيرين من أهل السنة ممن ثبتوا على الحق ولم يتغيروا ولم يتلونوا كيف كان شأنهم في أول الأمر وأينهم هم الآن جعل الله لهم قدرا ورفع رب العالمين لهم ذكرا وأسقط مخالفين مع ما يملكونه من الأموال والعتاد. والجيوش العنكبوتية والأسلحة الفضائية والقنوات العالمية لكن من يرفع الله قدره فلن يملك أحد من البشر أن يشينه مهما تمكنوا ومهما فعلوا ومهما شنعوا ومهما ننفروا وهاهم واحدا تلو الآخر يعلنون إعلانا واضحا بأن فلانا وفلانا كانوا على الحق المبين وأنهم هم الذين على الصراط المستقيم وأننا أخطأنا الطريق وضللنا السبيل قال ابن عقيل الفقيه الحنبلي عليه رحمة الله قال شيخنا أبو الفضل الهمذاني مبدعة الإسلام والواضعون للحديث أشد من الملحدين لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل فهم أي المرتدعة كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله والملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء أي من الداخل يفتحون الحصن للعدو من الخارج فالدخلاء يفتحون الحصن وهم على الإسلام من غير الملابسين له وتأمل ما خرجته الحوزة الرافضية في دولة المجوس إيران من تخريد خمسين معمما مصريا لأول مرة يكونون وكلاء الآيات الشياطين في أرض الكنانة مصر وها هي إفرازات للانحراف وإفساد المجتمع السني من داخله وتمزيقه وتحزيبه وتشتيثه والرد بتهاون مع أهل البتعة بحجة التقريب تاره وبحجة مصلحة البلد تاره وبحجة التوافق تاره إلى غير ذلك من ألعيب الشيطان حتى تمجن الرافضة بما لم يتمكنوا به في عهد الظالمين السالفين قال ابن مخيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة فهم أعظم ضررا أي المتدعا هم أعظم ضررا على الإسلام وأهله من أولئك أي الذين ظهر كفرهم وبان شرهم لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون ويوهمون أنهم ينصرونه يتوهمون ويوهمون المساكين الذي يساق سوقا ويدفع إلى المحرقة دفعا تضيع أوقاتهم وتنفرط جهودهم وزهرة شبابهم في أمور لا خير جلته الأمة من ورائها وإنما هو تكتل مقيت وتعصب بغير حتى مزق أبناء الأسرة الواحدة بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه حتى بين الزوجة وزوجها وكل ذلك تحت ستار نفرة الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد ذلك يقولون بكلام مجمل يخدعون الشباب المسكين ممن غلبت عليهم عاطفة يقولون يسكتون عن العلمانيين والليبراليين واليهودي والصليبيين ويقعون فينا لما جهلوا حقيقة الدين وخطورة ما عليه قالوا بما قالوا فما أسوأ وما أقبح أن تخالف العقل والنقل تخالف النقل الذي بين لك وأوضح لك الحجة وتخالف العقل الذي يفهم ما يبدو ظاهرا للناس اليوم صار الأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ولكنه الكبر والغطرس واتباع الهوى والعجب بالنفس والحرص على تلميع الوجه الذي سود من أجل حقام الدنيا ومن أي أن تصبح الأبواق الناعصة قائمة تدافع عن فلان وتدافع عن علان فيتصارعون لأجل الدنيا ولأجل المناصب، وأما عند تطبيق الشريعة ما رأينا هذا الغضب وما رأينا هذه الغيرة قاتل الله الهوى وأخذ المبتدع وأمسك ألف وطهر الأمة من شرهم وبدعهم وضلالهم ومما سنببوه بتضيع البلاد وتمزيق وحدته ومما ستبوه بتفريق الشباب وصده عن العلم الحقيقي ومما ستبوه من تشويه معالم ملة حتى بدى الناس من العامة يقول لا نريد هذا الإسلام الذي يأتي به هؤلاء بسبب هؤلاء وكل ذلك عند الناس أي عند من وقعوا في هذا كل ذلك باسم الدين وباسم تطبيقي شريعة رب العالمين والمعارض معارض للدين ولا يحب تطبيق شريعة رب العالمين نسأل الله أن يختم لنا بالخير والعافية يقول شيخ الإسلام المجاهد العلم ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان أهمية هذا الباب إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء أي هؤلاء المبتدعة لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب لماذا؟ قال فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبع أي هؤلاء الأعداء الذين يأتون من خارج الذين يأتون من خارج هؤلاء الأعداء الذين أعلنوا كفرهم ومعروف للناس جميعا بأنهم من الكفار الصرحاء هؤلاء إذا اعتدوا على المسلمين. لا يفسدون الدين والقلوب إلا تبعه أي على المدى البعيد على المدى البعيد أما أولئك الذين يفسدون من داخل يحرفون الدين باسم الدين وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا أفسدوا قلوب الناس وشوهوا معالم الملة في أذهانهم تمكن العدو لأن الناس إن سلخوا من الدين فلا غير ولا حرص على كرامه ولا غيرة على ديانة ولا غيرة على عرض لأن الدين سلخ سلخا من قلوبهم والغير على الملة نزعت من ضمائرهم ومن مشاعرهم ومن أحاسيسهم الغيرة على الدين الحف وعلى العقيدة إن مهت فيا مرحبا ويا حي هلا بالممتدعة من هنا وهناك عبر تأشيرات مفتوحة من أجل نهضة السياحة في بلاد يعرف عداؤها لعقيدة التوحيد ولمنهج السلف الصالحين وكل ذلك يروج على الناس باسم الدين وباسم المصلحة وباسم التوافق وأنه ينبغي أن نجلس على منضبة واحدة وأن نتكلم عن الخلاف بأدب الخلاف في بوتقة الخلاف إذا فلا خلاف فلا بد حتى تقوى هذه الأمة وتصبح أمة قوية عزيزة مرهوبة الجانب يخافها أعداؤها ويرهبها المتربصون بها من خارج لابد من تنقية الصف الإسلامي من داخله، مما يشوبه من براثني الشرك والبدع والخرافات والانحراف عن منهج السنة، وإلا فالبدع في الناس طامة والشركيات يقع فيها النصريون هم فيها غالقون ليلا نهار، ولكن لما لم يعلموا الناس حقيقة التوحيد ولم يحذروهم من الشرك وبينوه وفصلوه لم يعرف الناس الفرق بين التوحيد والشرك وصار كله عندهم توحيدا وما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا لتقصير الدعاء والخطبة والوعاظ الذين خانوا الأمانة وغشوا عوام المسلمين نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله المؤمن للمؤمن كاليدين تغسر إحداهم الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التقشين نعم أهل البعاص والذنوب الذين وقعوا في الشهوات هؤلاء قريبون إذا ذكرتهم بالله وبينت لهم عظمة الله وبينت لهم ما يلاقونه في لحظة الاحتضار وما يكون في القبر من الفتن وما يكون من هول المأخف إذا ذكرتهم بذلك طرق قلوبهم ويرجع عما هم عليه ويسارعوا إذا رأوا العبر والآيات والنذر أمامهم من نوت قريب أو حبيب أو صديق أو غير ذلك أما المنحرفون عن المنهج أما المنحرفون عن السنة أهل البدع أهل الشبهات هؤلاء تحتاج معهم إلى جهاد طويل لماذا؟ لأنهم يفعلون ما يفعلونه على أنه هو الدين وعلى أنه هو السنة وعلى أنه هو الحق الذي ينبغي أن يلزمه الناس وأن من يعارضهم ويخالفهم هو المبتدع وهو الضال وهو المعارض لتطبيق الشريعة ولذا، لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أصولا ستة بينها رب العالمين في الكتاب وبينها النبي في السنة بيانا واضحا يفهمه الأغبياء ومع ذلك غلط فيه الأذكياء ذكر من ذلك أن تعرف الفرق بين العالم والشبيه بالعالم أن تعرف الفاصلة بين العلماء وأشباه العلماء وإلا تكون البليه تقع الفتنة يصدر الناس رؤوسا جهالا فيقودونهم إلى المهلكة والمطحنة والضياع وكل ذلك باسم الدين لذلك الرد على من انحرف عن السنة ليس يما إذا كان صاحب شهرة والناس يسمعون والناس يقرعون أولى بالرد على غيره لأن حياة الدين أعظم من حياطة الأشخاص وإياك إياك أن يخدعوك بالورع الكاذب، بأنك إن قلت ذلك فأنت تسب علماء، وتقع في الأفاضل تتهم نوايا الناس ما لنا ولهذا ما لنا ولأشخاص الناس ما لنا ولذوابهم ما لنا ولأعراضهم وإنما نحن فيما يقولون وفيما يعلنون هل هو من الدين وكل على حسب ما يستحق يبين للناس حتى ولو كان من أعلى الناس قدرا ومن أعظمهم علما حتى لا يفتتن الناس بهم وكل على حسبه بالحكم عليه على قواعد معروفة عند أهل السنة كلها قائمة على العلم والعدل والحلم والإنصاف الإنصاف الذي فيه إحقاق الحق وإنزال الناس منازلهم وأن يوصف كل مما يستحق أن تبين السنة وأن تبين البداة وأن يحذر الناس وإلا فالاصحاب رد بعضهم على بعض وحذروا وأحيانا شددوا ووبخوا وعنفوا ونفروا من أقوامهم قامات في العلم والعمل من أجل ماذا؟ من أجل حياطة الدين والحفظ على صفاء الشريعة ومن أجل أن لا الناس حتى لا تسري الانحرافات في الأمة المسلمة بحجة أن هذا قول فلان ويقوله علان وهو إمام علم يحضر له الآلاف المؤلفة من الناس ولذلك ذكر الشيخ بكر ابن عبد الله عليه رحمة الله جملة من مضار السكوت على المخالفين والمنحرفين. أسردها عليك سريعا تدرك خطورة السكوت عن بيان ضلال الضل وانحراف المنحرفين أولها إذا سكتنا عمن انحرف ماذا سيكون أولها تعطيل الأصل الأصيل الذي هو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ومجاهدة المغطلين وثانيها ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة إيوى الله يرتفع أهل البدعة على أهل السنة وانظر إلى الشيعة الرافضة في بلاد مصر كيف الحال؟ كيف شانهم اليوم؟ هم يرتفعون يوما بعد يوم والناس يعيشون على أطلال الماضي يقولون إن مصر عاصية على المد الرافضي فقد بقي المد الرافضي في أرض مصر قرون طوالا ثم خرج نقول هل ننتظر حتى يبقى المد الرافضي في مصر قرون طوالا ويهتكون الأعراض ويسشكون الدماء ويفعلون الأفعيل انظر إلى ما يكون في سوريا انظر إلى لبنان انظر إلى العراق انظر إلى إيران انظر إلى اليمن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون بصيرا عميان البصائر أعمى الله بصائرهم إنه الكبر والهواء الذي بسببه تغرق الأمة في الضلال والانحراف بسبب هؤلاء أراحنا الله منهم إلا من يكن في علم الله من المهتدين عاجلا فنسأل الله رب العالمين أن يكسر شوكتهم وأن يفضحهم وأن لا يقيم لهم قائمة وأن يزداد سقوطهم من أعين الناس حتى يعرف الناس المحق من المبطل الأمر الثالث انسكتنا عن هؤلاء ماذا سيكون قال الشيخ رحمة الله عليه مد المخالفة وامتداد رواقها وانتشارها نعم سنتشر الانحرافات والمخالفات تصبح شيئا مألوفا وأمرا عند الناس معهودة على أنه دين ثم بعد ذلك تغيره بعد حين فيستعصي عليك ويصعب عليك انظر إلى بدء ظهور الشرك في بني آدم كما ذكر ابن عباس فيما يرويه عنه البخاري في أول ما ظهر الشرك لقوم نوع كيف بدأ بدأ الأمر يسيرا ثم شيئا فشيئا فشيئا حتى عبدوهم وتأملوا قصة وما فيها من الفوائد والعبر ولو يسع المقام لذكر ذلك لبيناه لكنه معروف عند من يريد الحق ويبغي اتباع السنة الأمر الرابع إذا سكتنا عن هؤلاء ماذا سيكون؟ تفش الشبهة وتدخل الشبهة في الاعتقاد الحق فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق فيصبح الاعتقاد الحق ملوثا بجملات من الشبهات ثم تصبح هذه الشبهات على أنها الاعتقاد الحق ويعلم الناشئ هذه الاعتقادات وهذه الشبهات فيها حتى ينسلخون على المدى البعيد من عقيدة أهل السنة والجماعة خامسها إن سكتنا عن هؤلاء ماذا سيكون تحريق العقيدة الحق. عن ثباتها وتضعيفها نعم تضعف عقيدة اجتماع الكلمة ووحدة الصف التنفير من التحذب والاختلاف والافتراق في الدين فلا يصبح هذا من الأمور التي ينبغي أن تعتقد لنصوص الآيات والسلة في بيانها أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه كل حزب لما لديهم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا هذه مسائل ثابتة راسخة تحرك وتضعف شيئا فشيئا بالتبريرات والتفسيرات والتأويلات من هنا وهناك حتى يصبح هذا الانحراف هو الحق والدين والعياذ بالله كذلك ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجة المنابر ومشاغبة الصالحين والتحريش بهم وهذا الواقع ارتخى المنابر أهل الفتنة وأهل البدعة كل يريد أن يأخذ شيئا من هذه القسمة التي سمعوا جميعا في يوم من الأيام من أرلها كل يريد وكل ذلك تحت ستار حرية الرأي وحرية الفكر وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية الكلام والتعبير كل ذلك حتى تهدى معور الإسلام ويصبح المتمسك بالدين مشغبا عليه محاربا معارضا من كل وجه لأن الناس سكتوا عن ذلك في أول الأمر كذلك إسقاط العقوبة الشرعية لأهل الأهواء أهل الأهواء جعلت الشريع لهم زجرا وعقوبا بالهجر أو بالحبس أو بالجلد على حسب ما يراه الحاكم فهؤلاء إذا سكت عنهم ويصبح ما يدعون الناس إليه أمرا واقعا تسقط هذه العقوبات لأن هذا من حقه من حقه أن يقيم حسينية من حقه أن يمارس تقوصه البدعية من حقه أن يمارس تقوصه الشركية على حسب اعتقاداته يهودية أو نصرانية أو رافضية أو بهائية أو من عبر الشيطان كل على ما يريه إنهم زمن الحرية والإرصاح عن الرأي وما تضمره النفوس والأهوال كذلك إغراء الغزاة لاجتياح ديار الإسلامي بعد هوان العقيلة الصافية وضعفها على أيدي أهل الأهواء هذا ما يكون في نهاية المقام بعدما تمزق الأمة تضعف العقيلة وينتشر أهل البناع يطمع العدو الخارجي والغازي الغاشم من الدخول في بلاد المسلمين وتأمل تاريخ الأمة ما دخل الغزاة بلاد المسلمين إلا على متن هؤلاء المبتدعين المنحرفين فأمل في الوقت المعاصر أن تقراه رأي العين في أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا انظر إلى هؤلاء أنا نعقل أنا نستفيق ولكن إذا سلخ الفهم من العقول فقل على الدنيا السلام كذلك موات الغيرة على خرومات الدين واستعصاء إصلاح الدهماء على العلماء إذا سكتنا عن هؤلاء ما يقولونه يصفه عند العامة هو الحق والدين إذا ما جاء العلماء الحقيقيون وجاء أهل السنة المتمسكون يبينوا الحق ويحذروا من البذعة والضلال يصعب عليهم ذلك فالناس لا يسمعون لهم والناس لا ينتبهون إليه من أن تنكره والشيخ فلان وسماعة الوهاد والعلامة المحدث وفقه أهل مصر واعلمها في العقيدة واعلمها في الفقه وفقيه القاهرة ونجومه القاهرة إلى غير ذلك ومن أنت النكرة ولا يعرفك أحد حتى تبين بأن ما يقوله هؤلاء ضلال وأنت ما تقوله هو الحق فيصبح الأمر عصيا تاج إلى جهاد وربار ونعاني بما نعاني منه إلى يوم الناس هذا وآخر المضار التي تترتب على السكوت على هؤلاء أن العام يتحججون بالسكوت على نسبة الأهواء والشهوات إلى الدين. يقولون سكت فلا ولم تكلم إلّا وأنت الذي تتكلم السكوت عند إذن فيه مضرة في غش للناس في خيانة لهم ضيع للشريعة الواجب على المسلم الذي من الله رب العالمين عليه بالثبات على السنة ولم يتغير ولم يتلون. أن يثبت على ما هو عليه فإن الحق معه ورب الكعبة وانظر إلى تقلب الناس وما يكون بينهم اليوم من خلاف ونزاع نعرفه عن قر من بين هؤلاء المشاهير بما لا يخطر بالبال من نزاع واشقاق وتشرذم ضرب رب العالمين قلوب بعضهم ببعض جزاء نفاقات على مخان به الأمانة بعدما ظن الناس وظننا بهم خيرا في يوم من الأيام حتى سلموا البلاد إلى ما آلت إليه فأثبت على ما أنت عليه فالله إنك على الحق المبين وما هو إلا وقت يسير حتى تنكشف الظلمة وتنكشف الغمة ويظهر الثابت من المتلون المنافق الذي يسعى إلى ما يسعى إليه رب العالمين يجعل لك فرجا ومخرجا أسأل الله رب العالمين أن أثبتني وإياك على التوحيد والسنة وأن نجنبنا سبيل البدعة والمحنة والفتنة وأن نجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنة أقول ما سمعتم أستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته على مسار على نهجهم والسن بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد عباد الله هذه جملة من أثار من سلف أذكرها لك سردا حتى تثبت على ما أنت عليه وتعلم أن لك أئمة هم من أهل علم حق وصدق ليس لهم في الدنيا طمع وليس لهم غرض وليس بذوي مرض هم قدوتك وأسوتك فيما أنت عليه حتى تسلي عن نفسك تثبت على ما أنت عليه تعلم أن ما أنت عليه هو الصراط المستقيم وهو المنهاج القوي وأن السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يدعون إلى التنفير عن أهل البدع مهما قلت بدعتهم ومهما عظم شأنهم ومهما ذاع صيتهم. ومهما تكاثرت شهواتهم، كان السلف ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحذرون منهم، ينفرون الناس عنهم، وأنهم أخطر من أهل الفسق والذنوب والظلم والعدوان، وأن مجانبة هؤلاء أولى من مجانبة الزنا وشارب الخمر والوالغين. فيما حرم رب العالمين من المعاصي والفسوق قال أبو موسى لأن أجاوري يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوا يمرض قلبي وقال يونس ابن عبيد لابنه يا بني أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولا ولأن تلقى الله عز وجل بهذا أي بالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمر بن عبيد وأصحاب عمر بن عبيد عمرو بن عبيد أظن لو أن عمرو بن عبيد كانت لزمان الناس اليوم لعبدوا لأن الناس عقولهم طاعت تسلب ويقول أهل ذلك الزمان لعبدوه مما يرون فيهم من الورع والزهل والعبادة والخشية والبكاء والتقرب إلى الله جل وعلا والعلم هذا كان عند عامر بن عبيد وذكر الذهبي في السير في ترجمته في أوصافه أوصافاً لو وقفت عندها لعظمت عليه وقلت هذا هو الإمام المتبع ومع ذلك وصفه بعد ذلك بأنه شيخ الضلالة ورأس البدعة لأنه كان على طريقة المعتزلة كان على منهاجه حتى خدع الخلفاء به فقال قائلهم في بيان أن عمر بن عبيض رجل من الصالحين وأنكم أيها الفقهاء طلاب الدنيا ولكم مطامع وأغراض أما هذا فلا كان يقول كلكم يمشي رويد كلكم طالب صيد له غرض وطمع غير عمر ابن عبيد خدعوا بزهده وورعه خدعوا بعلمه ومع ذلك يقول يونس ابن عبيد ما يقوله لوالده فماذا لو أن عقول الناس استوعبت مثل هذه الآثار لعرفوا أين يضعون أرجلهم قبل أن يحرخوها وإلا فإن الأمر عصيب قال العوام ابن حوشب في حق ابنه عيسى اي عيسى ابن العوام والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والبرابط جمع بربط والبربط هو العود من الملاهي عند العجم لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط اي أصحاب المعازف والملاهي والأشرب والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات وأهل البداع وقال يحيى بن عبيد لقي رجل من المعتزلة فقال فكنت يعني تكلم فقلت, فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي فإني أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا أي سارقة سنية لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنية أحب إليه من أن يصحب عابدا مبتدعا قال أبو حاتم سمعت أحمد بن سنان يقول لأن يجاورني صاحب تنبور آله من آلات الله والذناء أحب إليه من أن يجاورني صاحب بدعة لأن صاحب التنبور أنهاه وأكسر تنبورا والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث وأنا أقول ويفسد البلاد يضيع العباد ويمزق الأمم بانحرافه عن الدين الحق قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لأن ينقى العبد الله بكل ذنب خل الشر خير من أن يلقاه بشيء من الهوى قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة قبور أهل البدعة من الزهادي حفرة والساق أهل السنة أولياء الله والزهاد أهل البدعة أعداء الله دخل الأوزعيد المسجد فرأى الحسن ابن صالح والحسن النصالح إمام في العلم، في العمل، في الزهد، في الورع، إمام، جبل، من جبال العلم، قوض شامخ، لكنه كان يحرض على السلطان، فكان يخرج باللسان، لم يخرج بالسيف، ومع ذلك عدوه من الخوارج، فلما رآه الأوزعي في المسجد يصلي، أخذ عليه وخرج وقال، نعوذ بالله من كشوع النفاق. أتخر الله عباد الله؟ ولا يهورنكم تهويل المهولين وتشميع المشنعين. لا يهورنكم رجل بزهد وعبادة وعمل وورع. بل انظروا إلى ما هو عليه من السنة. فلقد نصر أبو طالب دين الله بما لم ينصره كثير من المسلمين اليوم. دفع النبي وذب وبدل ماله وأهله وعشيرته وولده من أجل الذب عن رسول الله وكان يقر ويقتنع لأن دين الرسول هو الدين الحق لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا كان يقر بذلك تعرض لما تعرض له من التضييق والتجويع والحصار في شعب بني هاشم ثلاثة سنين مني عنه من الزاد والطعام والمزود والبيع والشراء كل ذلك وأبو طالب يعاني ما يعاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان من أهل النار هل لأنه كان يكذب الرسول؟ هل كان لأنه يعلم أن ما جاء به الرسول ليس بالدين الحق؟ لا والله بل كان يقر بذلك كله ولكن ما السبب؟ السبب أنه لم يعلن البراءة مما عليه المشركون مع أنه كان يسفه ما هم عليه وينصر الأصحاب يسفه عقولهم ويعلم أنهم كادمة لكنه لم يعلن البراءة من دين عبد المطلب فمات على ملة عبد المطلب فهم قالوا لهم حسنات ونفع الله بهم وفعلوا وفعلوا وهدى الله بهم نقول أين براءتهم من المبتديين والمنحرفين والمتحزبين إن كانوا كذلك فهم من أهل السنة فليعلنوا ذلك وإلا فالحقوهم بهم ولا كرامة فدين الله أغلى من كل شيء أسأر الله رب العالمين أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة أن يحفظ علينا ديننا أن يحفظ علينا أمننا أن يحفظ علينا استقرارنا ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما محكما عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين اللهم احفظ مصرنا مما نزل بها من البلاء اللهم احفظ مصرنا مما نزل بها من البلاء اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بالكتاب واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اعز بهم دينك وأعلي بهم كلمتك اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة السنية المتبعة اللهم جنبهم بطانة الشر والتحزن والسوء والفساد يا ذا الجلال اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا يا رب العالمين اغفر اللهم لابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين